الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله من يقرأ؟ المفعول عندك ها؟ الأصل أنه على إيه والمحفوله والمحفولي نرجع الأصل الذي بدأ منه إنه أن به باب المفعولات وهو خمسة المفعول به أي هذا هو المفعول به مرفوع فالطبع فقط خطأ المفعول فيه وصل المفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم الزمان من اسم زمان, زمان من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا باسم مكان المبهم وهو الجهات الست كالأمان والفوق واليمين وعكسهم ونحوهن كعند ولدا والمقادير كالفرسخ وما سيغى من مصدر عامله كفاعدت مقعد زيد نعم إذن قال المؤلف رحمه الله والمفعول فيه وهذا عطف على ما مضى لأولي الباب في اول باب المنصوبات والمفعول فيه والمفعول فيه هو الرابع او الثالث مر معنى المفعول به ومنه ومنه المنادى والمطلق والثاني ولأجله هو الثالث والمفعول فيه هو الرابع وماذا بقي معه قال وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه ما سلط عليه عامل على معنى فيه وهنا يظهر أثر التسمية أثر التسمية في المصطلح فانه يسمى المفعول فيه وهذه التسمية ظاهرة في التعريف ما سلط ما أي كل منصوب سلط عليه عامل العامل قد يكون فعلا وقد يكون غير ذلك مما يعمل عمل الفعلي ما سلط عليه عامل على معنى في إذن لابد من هذا التقدير لابد من أن نقدر الظرفية في اسم الزمان والمكان حتى يسمى ظرفا وإذا لم نقدر في ولم نستطع تقدير الظرفية فإنه لا يسمى ظرفا فكل ظرف هو اسم زمان أو مكان، ولا عكس، ولا عكس. في اسم الزمان أعم من الظرف. <تصفيق> الظرفية أو الظرف هو خاص من من اسم الزمان أو المكان. قال على معنى في من اسم زمان أو اسم مكان. من اسم زمان أو اسم مكان إذن كل من اسم الزمان واسم المكان قد يكون مفعولا فيه بشرط ماذا أن نقدر فيه بشرط أن نقدر فيه قال كصمت يوما الخميس أو حينا أو أسبوعا كصمت حينا أو صمت أسبوعا فكل من يوم كل من يوم وحينا وأسبوعا هي ظروف وهي أسماء زمان منصوبة على الظرفية والمؤلف رحمه الله مثل لاسم الزمان بأنواعه فإنه لا يخرج عن هذه ثلاثة فإما أن يكون مختصا كيوم وهو ما يكون جوابا لمتى وإما أن يكون جوابا لكم فهو معدود كأسبوع كم صمت صمت أسبوعا أو شهرا أو هكذا أو مبهما كحينا وهو الذي لا يقع جوابا لمتى ولا لكم فحينما تسأل كم صمت لا تقول حينا لانه مبهم ولا يقع جوابا والحاصل ان الصوم هو حين من الزمان والسؤال بمتى لتعيين هذا الحين وهذا الزمن فجوابك بحين يبقى فيه ابهام ولا يعتبر جواب وبالتالي اسم الزمان المختص هو الذي يكون جوابا لمتى متى سافرت سافرت يوم الخميس سافرت أمس سافرت الشهر السابق أو سافرت يوم الجمعة أو هكذا وحينا وهو اسم زمان مبهم اسم زمان مبهم تقول تنعمت حينا من الدهر تنعمت حينا من الدهر أو أسبوعا وهذا معدود اسم زمان معدود هو الذي يقع جوابا لي كم فلاحظوا كلام المؤلف رحمه الله قال الذي هو ما سلط عليه عامل بمعنى بمعنى في او نقول المفعول فيه هو كل اسم زمان أو مكان أم كان تقدير الظرفية فيه. Al-Zharfiyyati في هذا التقريب المعنى وإلا فالتعريفات كلها ليست من علمي ليست من علم النحو ما هو الظرف الذي هو المفعول فيه هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل بمعنى في هذا العامل يقتضي معنى الظرفية الآن لاحظوا ما يلي الأفعال عموما أو العامل عموما يكتنفه شيء من الإبهام العامل أو الفعل يكتنفه اي يحل به شيء من الإبهام وهذا الإبهام يزول بالمعمولات التي يدخل عليها هذا العامل طبعا الفعل يدخل على, الفعل على الفاعل فيرفعه ويدخل على المفعول به فينصبه ويدخل على المفعول لأجله فينصبه وعلى المفعول فيه فينصبه وعلى المفعول معه فينصبه وعلى لا على كثير من المنصوبات فينصبها مما ما ضام وما سيأتي واضح الآن هذه العوامل عفوا هذه المعمولات من العامل من الفاعل والمفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول له إلى غير ذلك كلها تزيل شيئا من الإبهام عن الفعل فتقول مثلا أكل هذا الفعل أكل دل على الزمن وعلى الحدث لكن ما زال يكتنب شيء من الإبهام من الذي أكل فتقول اكل زيد ماذا أكل زيد اكل زيد طعاما لماذا أكل زيد طعاماً؟ أكل زيد طعاماً بغية الشبع أو بغية الشفاء هذا مفعول لأجله الفاعل أزل إبهام العام الم... من الذي قام بالفعل المفعول به أزل إبهام من حصل عليه الفعل المفعول لأجله أزل الإبهام لأجل ماذا حصل الفعل متى حصل فعل? أكل؟ فتقول أكل زيد طعاماً بغية الشفاء يوم الخاميس فيوم أزال الزمن الآن؟ وهكذا هذه المعمولات بماذا تزيل الابهام اكل زيد طعاما بالملعقه, بالملعقة جار مجرور كذلك ازالا شيئا من الابهام عن, عن هذا الفعل فكل هذه التي, تدخل عليها التي يدخل عليها الفعل كلها تزيل عنه الابهام وتوضحه وتزيد في توضيحه وفي, وفي بيانه اذن العامل سلط على هذا المفعول فيه وهذا التسليط بمعنى الظرفية يعني دل على ماذا ظرف على ظرف وقوع الفعل وحصول الفعل فالفعل مثلا صمت أو سافرت سافرت سافرت الفعل سافر لازم يحتاج إلى فاعل فقط سافر زيد واضحا لكن هنا يأتي الظرف الذي هو في اللغة الوعاء الوعاء الظرف هو الوعاء الذي يحوي الشيء الماء في الإناء فالإناء وعاء للماء فلاحظوا في تدل على هذه الظرفية تدل على هذه ماذا هذه الظرفية الإناء هنا هذا ماء فهذا الإناء ظرف للماء وهذا الظرف يشمل جميع ماذا هذا الماء من كل الجوانب يعني يحيط به من كل الجوانب الفعل يحتاج الى فاعل يوضحه ويحتاج الى مفعول به وقع عليه ويحتاج الى مفعول فيه وهو الوعاء الذي حصل فيه هذا هذا الفعل وعاء زماني يسمى ظرف الزمان ووعاء مكاني يسمى ماذا ظرف المكان أكل زيد تفاحة بغية الشفاء يوم الخميس أمام البيت فهذه الظروف كلها وضحت الفعل وزادته بيانا الوعاء الأول وهو الوعاء الزماني أزل عنه شيء من بها حوى هذا الفعل حصل هذا الفعل في هذا الوعاء لم يخرج عنه لم يوم الخميس هذا الإطار أو هذه الدائرة هي يوم الخميس لا يخرج هذا الفعل وهو السفر عن هذه الدائرة فهو وعاء له ظرف له مفهوم سافرت يوم الخميس فيومه في هي ظرف لفعل السفر حصل يوم الخميس ليس يوم الجمعه ولا يوم السبت هذا الزمان الذي هو هنا أو هذا المكان عفوا للفعل اكل مثلا هو مكان ظرف وقوع الفعل وهذا الظرف يدل على أن هذا الفعل لم يكن هنا ولا هنا ولا هنا إنما داخل هذا هذا الإطار وهو ضرف المكان ضرف الزمان وظرف المكان عندنا زمان ومكان زمان للفعل ومكان للفعل الفعل يحصل في زمن ويحصل في في مكان لاحظوا أن الفعل مرتبط بالزمن دائما ولهذا يقول الفعل ماضي فعل مضارع فعل أمر ارتباط الزمن بالفعل واضح جدا ولهذا يقولون في تعريف الزمن هو كلمة دلت على معنى في نفسها وارتبطت بأحد الازمنه الثلاث الماضي والمضارع أو الحال والمستقبل إذن ارتباط الزمن بال... واضح جدا لكن ارتباط الفعل بالمكان ليس كارتباط الفعل بالزمان فهم؟ ارتباط الفعل بالزمان ليس كارتباطه بالمكان ولهذا نصب الفعل للظرف الزماني ليس مقيدا كنصبه للظرف المكاني فنلاحظ ان الزمن يكون دائما منصوبا مهما كان على الظرفيه اذا توفرت شرطه الظرفيه اما الفعل أما المكان فلا ينصب الا المبهم إلا المبهم وهو الجهاد ستوى ونحوها إذا قال المصنف رحمه الله هو ما صلط تسلد الفعل تسليط فعل يعني دخل عليه الفعل فعل وفاعل الان خرج زيد مثلا خرج زيد نقول الفعل خرج صلط على زيد حدا تعرفوا معنى صلط خرج زيد نقول زيد صلط عليه فعل خرج اي دخل عليه فقط ورفعه زيد فاعل مرفوع من الذي رفعه الفعل خارجة، فنقول فاعل مرفوع أي بالفعل خارجة، ولكن هذا معروف اللي هذا نستغني عنه في العربية. مرفوع بالفعل خارجة هذا الأصل، مرفوع بالفعل خارجة، ورفعه هو الضم الظاهر على على آخره. إذن خارجة زيد مسرعا. نقول حال كذلك سلط عليه الفعل خارجة، لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. خرج زيد مسرعا خرج زيد يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس الآن يوم سلط عليه في الخلج لكن هذا التسليط هو بمعنى في وهنا يأتي الشرط الأساس في تعريف ماذا الظرف بمعنى في خرج زيد يوم الخميس الآن يمكن أن نحذف النصب ونقدر فيه فنقول خرج زيد في يوم الخميس في يوم الخميس هو وعاء قلنا الفعل خرج خرج وهذا هو يا ماذا يوم الخميس اذا الفعل خرج حصل في ظرف في وعاء في اطار زمني هو ماذا هو يوم الخميس فهنا اين الفعل خرج تقول فعل خرج في هذه الدائره ماذا تمثل هذه الدائره تمثل يوم الخميس. of يوم الخميس هو وعاء وظرف للفعل a فهنا for the fact that the day came out. So, did there was a sign in it or not? A sign in it. And we يعني فيه هذا اشكال يقع في اشكال في بعض في بعض الافعال تقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يوما هذا بنص وهو زمان وهو اسم اسم زمان وذكرت أنه, انه ليس كل اسم زمان ظرف ليس كل اسم زمان ظرف وكل ظرف هو اسم زمان او اسم مكان واتقوا يوما اتقوا فعل امر اتقوا فعل امر مبني على حذف النون والفاعل الواو يوما مفعول به بلصر. وليس ظرف زمان لماذا هو اسم زمان لكنه ليس ظرفا لماذا لان لا يمكن تقدير فيه هنا هل المعنى اتقوا في يوم ترجعون فيه اول القيامه هل المطلوب تحقيق التقوى يوم القيامه الجواب لا تحقيق التقوى قبل يوم القيامه اذا ما هو المطلوب هو ان تتقي اليوم نفسه أن تخاف اليوم أن تجتنب هذا اليوم واضح الآن إذن واتقوا يوما أي خافوا يوما وليس خافوا في هذا اليوم ليس المطلوب أن تتق الله عز وجل يوم القيامة مفهوم هذا إذا المطلوب هو أن تتق الله قبل هذا اليوم وهذا يتحقق ماذا أن هذا يوما مفعول به كأنك قلت اتق الله اتق الله فالله مفعول به وهنا يوم مفعول مفعول به قال الله عز وجل وانذرهم يوما هازهفه انذر فعل امر مبني على السكون انذر مبني على السكون اين الفاعل مستتر وجوبا تقديره انت فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بان ينذر فضمير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم ألها مفعول به اول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب ال م للجماعه يوم مفعول به او فيه هل المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينذر الناس في يوم القيامه او ان ينذرهم من يوم القيامه ان ينذرهم من يوم القيامه هنا لا يمكن أن نقدر فيه لا يمكن أن نقول وأنذرهم في يوم قيامة فالظرفية هنا لا تتحقق وليست مرادة ليست مراده من هذه الآية المراد هو ماذا تحقيق الإنذار قبل يوم القيامه ليحصل الإنذار لهم من يوم قيامة. فيوم هنا ماذا نقفها مفعول به ثان منصوب، ونصب الفتح الظاهر ومضاف الأزيفة مضاف مضاف إليه He does not refer 911 Can you say none? Dare the 2017 How do النطق jaw theَّ Limit? No Isn't that the doctrine means it Dos? Non, Los 2000 Usually that the doctrine isирован No, You're not the doctrine of zwy3 There are هذا ليس يستقيم هذا كلام لسيبوه رحمه الله في في بداية الكتاب في في الكلام عن الاستقامة وتكلم نفيس ويقسم الكلام إلى الحسن القبيح الحسن المستقيم المستقيم القبيح والمستحيل إلى غير ذلك ليس المراد في الألفاظ المراد المعنى مع اللف المعنى مع اللف ولهذا لا لم تكن هناك تعريفات ولا توضيحات ولا وأنذرهم في يوم القيامة ليس مرادا، إنما المراد أن ينذرهم يوم القيامة نفسه. فهو مفعول به؟ إذن قال المصنف هو ما سلط عليه عامر بمعنى بمعنى في. ثم قال من اسمه؟ آه؟ آه من اسمه زمان كصمت يوم الخميس. وهنا إشكال، هنا الإشكال. صمتوا يوم الخميس أول هل فعل صامة متعدٍ أو لازم لازم من شهيد منكم الشهرة هل يصمه أهو لازم أم متعدٍ متعدٍ صام الشهرة فهم فمن شهيد منكم الشهرة فليصم هو اي فليصم شهر رمضان اذا الفعل صام متعدي ولهذا يقع الاشكال هنا هل يوم ظرف او مفعول به التمثيل من المصنف رحمه الله يدل على انه ظرف صمت في يوم الخميس لاحظوا جيدا وتاملوا في المثال صمت في يوم الخميس ولو مثل بقوله سافرت يوم الخميس لكان احسن اولا لان فعل السفر يقع لازم وبالتالي المنصوب بعده لا يقع في إشكال فيكون ظرفا ثم إن الظرفيه هنا متحققه وواضحه جدا سافرت في يوم الخميس لكن الصيام هنا فيه إشكال لأن الفعل صام يتعدى إلى المصوم فليصمه أي فليصم شهر رمضان لو قال الله عز وجل فليصم شهر رمضان لقلنا شهر ظرف فعول به ربما يختلف المعربون لكن قال فليصمه فالهاء هنا ماذا فعول به ولها تقول صمت يوم الخميس أي صيام متحقق ماذا في يوم الخميس ومتحقق على يوم الخميس أليس كذلك ها؟ واضح هذا إذن صمت يوم الخميس واضح الظرفيه هنا ماذا بعيده عن المفعوليه المفعوليه اقرب تقول ساصوم غدا واضح ساصوم غدا غدا هنا ماذا ها ساصوم غدا كيف مفعول لا مفعول فيه او مساء او مفعول به ساصوم غدا بعد الصيام الأقرب هو المفعولية به واضح مفعول مفعول به هذا الأقرب واضح هذا الاقرب لكن يجوز المفعول المفعول فيه صمت في يوم الخميس أو صمت في او ساصوم في يوم يوم غد ولكن المفعول به ماذا لا؟ أقرب لأن الفعل صام يحتاج إلى مفعول به فلا قلت صمت. تقول ماذا ماذا صمت يوما يومين I'm sorry. كذا day, a day, a day, العامل day, a العامل a day, a day, a day, a day, a day, a day, a day, a day. Is this a mistake? What's لا يمكن أن يقال إن الفعل صام قد يكون لازما وهو متعديا لكن الأقرب هو ماذا؟ هو أنه متعدي. وبهذا وردت النصوص الكثيرة. أن لا قد يحذف المفعول به. نحن حينما يقول صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته. صوموا ماذا؟ أي صم وصار للعلم به وهذا كثير في الكلام الفصيح يحذف المفعول به وحذف المفعول به لا يدل أن على أن الفعل لا يسر ما مفهوم هذا لهذا قلت لو, لو مثل المصنف بمثال آخر لكان أقرب وأسهل يعني أوضح للتمثيل ثم قال وحينا أو حينا هكذا أو وحينا أو العطف بلو أو بأو أو, أو حينا أي صمت حينا صمت حينا او اسبوعا مثل لي, الأض... لي... لاسماء الزمان الثلاث او اسم الزمان بأنواعه ثلاثه وهو المت المختص الذي يقع جوابا لمتا والمعدود وهو الذي يقع جوابا لكم والمبهم وهو الذي يقعوا لا يقع لا يقع جوابا لا لمتا ولا لماذا لي... كم نعم ثم ماذا قال وما نعم قال ومنه او بعد ان مثل لاسم الزمان قال او اسم مكان كاسم زمان أو من اسم زمان من اسم زمان ثم قال او اسم مكان اي ما سلط عليه عامل بمعنى في من اسم مكان من من اسم مكان مبهم الظرف يأتي من اسم الزمان بأنواعه ثلاثه وقد مثلها المصنف المختص والمعدود والمبهم أما من اسم المكان فلا يأتي إلا من المبهم واضح المبهم قال كالجهات الست الجهات الست اين الجهات الست الجهات الست ثم ماذا قال الجهات الست ها كالامامي والفوقي واليمين واليميني وعكسهن ايه ثم ونحوهن كعند ونحوهن اي في الابهامي كعند كعند ولدا ثم والمقادير كالفرسخ والمقادير كالفرسخ المزاريع عاملين. هذه الثلاث باسم اسم المكان. اولا الجهات الست وهي قال كالأمام و والفوق واليمين وعكسهن عكس الأمام الوراء وانتبه الوراء من الأضداد يأتي بمعنى اليم الامام ويأتي بمعنى الخلف واضح. ان هؤلاء يحبون عاجته ويضرون وراءهم اي امامهم وهو المتقدم بين ايديهم هو يوم القيامه يوم ثقيل يقصد به يوم القيامه ويوم القيامه ليس خلفه وانما امامه إذن الامام والوراء والفوق والتحت واليمين والشمال هذه ست جهات وهذه ست جهات يعبر عنها بالفاظ كثيره ليس هذه ست افاق فقط انما الجهات ست الجهات ست فانت يكتنفك ست جهات رئيسه الفوق وتحته واليمين والشماله والامام وخلفه فالامام والوراء والخلف وخلف و وامام وقدام وعن يمين ويمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والفوق والاسفل وهكذا إذا كلها هذه الجهات الست لكن ألفاظها لا ليست محصورة في ستة ألفاظها أكثر من من ستة وبالتالي قد يعني لا يقع لك إشكال في هذا الألفاظ هي أكثر من ستة لكن الجهات لا تتبدل وتتحول ست جهات رئيسة ست جهات رئيسة الجهات الست هذه أسماء مكان مبهمه أسماء المكان مبهم واضح هذه تنصب على الظرفية المكانية إذا قدرت في إذا ماذا امكن تقدير في يعني شر شرط تقدير في أو تقدير الظرفية ماذا يبقى دائما في, الزم في الزمان وفي المكان إلا أنه يضاف في المكان أن يكون اسم المكان ماذا مبهما والإبهام ذكر مصنف مثلاه في الجهات الست وفي المقادير اسماء المقادير وفي ما صيغ من مصادر عامله الجهات الست مثلها المصنف رحمه الله بماذا الامام 54 والي 56 نعم تقول زيد امامك زيد امامك هذا هذا مثال هل نقدر هنا فيه او لا نقدر نقدر فيه زيد في امامك هذا الامام هو مكان اليس كذلك انت هنا وهذا الامام امامي هذه جميله هذه اما الامام امامي هذا الامام هذا هو مكان واضح هذا الامام ظرف مكان او هو مكان اذا امكن تقديره فيه فهو واضح فهنا نقدر زيد اي في امامك كائن في امامك انت مفهوم ونقول امامك هذا ظرف منصوب على الظرفيه أين العامل فيه؟ آه. نعم. لا. لا لا لا. الابتداء في زيد؟ ها هو متعل. ها. المتعلق. هذا المتعلق. هذا اللي يقام بالتعلق. أما المتعلق فمحذوف وهو الكينون العامة. كائن عام بظرف او بحرف جر معنى كائن او استقر تقول زيد كائن امامك فنقول هذا ظرف منصوب متعلق بخبر محذوف وجوبا وهو كائن طبعا المشروع عند في في في التعليم هو ان يقولون امامك ظرف اه خبر شب جملة في محرف خبر يقول شب جملة في محل خبر صحيح ان نقول ماذا متعلق الظرف او الجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف الذي نقدره باستقر او بكائن فهذا ظرف ظرف زمان عفوا ظرف مكان منصوب زيد ها وركبوا اسفل منكم والركب الركب مبتدا مرفوع ورفعه الضمضان على اخره أسفل ظرف منصوب على الظرفية المكانية لأنه كانوا بالعدوة القصوى وقريش كانوا بالعدوة الدنيا والركب أسفل منكم فأسفل ظرف منصوب على الظرفية المكانية وهو متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن أو استقل كما شئت لا نعم مفعول فيه هو ظرف نفسه للعرب نفسه تقول ما ظرف زمان آه ظرف ما كمنصوء أو تقول مفعول فيه نعم نفسه للنحات مصطلحان هذا المفعول فيه أو الظرف نفهم مفعول فيه الفعل أو العامل وظرف للفعل أو العامل نفسه لأن الظرف هو الوعاء وهو الزمن أو المكان الذي حصل فيه الفعل فقولهم مفعول فيه صحيح أو بعضهم يقول ظرف صحيح لا يشكال فيه كلاهما واحد فهو مصطلحان لمعنى لمعنى واحد كذلك مثال مثال آخر في الظرفية المكانية الاسفل قال الأسفل والتحت ها كيف اليمين نعم اجلس يمين زيد اجلس يمين زيد يمين هنا ها ظرفا منصب أو مفعول فيه منصب على الضرفيه المكانية وهو مضاف وزيد مضاف اليه اجلس فعل امر والفاعل مستثمر وجم تقديره انت وهكذا فهم ثم ماذا قال نعم ونحوهن اي ونحوهن في الابهام لان هذه المقادير الست مبهمه يكتنفها الابهام وندا كذلك يكتنفها الابهام وعند كذلك هو وعند كذلك فتقول مثلا كنت عند زيد كنت عند زيد كنت فعل ماض ناقص نعم نا. والتاء اسمها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع عند ظرف مكان منصوب والتقدير كنت في عنديه زيد كنت في عندية زيت ظرف مكان لأن العندية هذه مكان عندية زيت ظرف مكان منصوب ونصبه الفتحه الظاهره الآخرين وهو مضاف زيد المضاف و وال... وخبر كنت اين هو ها؟ نعم والظرف متعلق بالخبر المحذوف يجب تقدير كائنا لأنه منصوب كنت كائنا او كنت موجودا عند زيد او كنت مستقرا عند زيد هذا هو التقدير ثم قال لدى مثلها كنت او الاموال لدى زيد الاموال لدى زيد الاموال مبتدا ولدى ظرف مكان ظرف مكان كيف نصوغ منها المصدر عندنا نقول عنديه ولدى ماذا نقول ها كيف نقول في لدى لدى مفعول آه. لدى ظرف زمان عفوا ظرف مكان منصوب ونصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها تعذر هذه اللدنيه لدن لدن ليست لدى لدى وحدها ولد المحدد. ها. <تصفيق> <تصفيق> طيب آه. آه. اين نحن لدى منصوب على الظرفيه المكانيه وهو آه. ونصبه نصبه الفتحه المقدره من عبد دورها التعذر زيد مضاف مضاف اليه زيد مضاف اليه والظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره ها كائن او موجود او مستقر او استقر او هكذا ثم قال والمقادير كالفرسخ وماذا نعم والمقادير كالفرسخ المقادير كذلك مما ينصب على الظرفيه مما ينصب على الظرفيه ها تقول سيرت فرسخا ومشيت ها ميلا او ميلا ها كيف طيب دعونا من الميل اول الميل لنقول سرت بريدا ها سرت بردا سرت بريدا وفرسخا البريد كم فيه من فرسخ نعرب ثم نسمع الجواب سيرته فرسخا كيف نعرب فعل وفاعل. سيرته فعل مفعول في فيه منصوب على الظرفيه المكانيه ومقدار ونصبه فتح الظاهر على اخره بريدا كذلك ظرف مكان منصوب ونصب بالفتحه الظاهره على اخره فما قال وما ومسيرا من مصدر عامله ها قعدت مقعد زيد الان مقعد هذا ظرف او لا هو اسم مكان وهذا اسم المكان مشتق ومصاغ من ماذا أو مصوغ من من العامل قاعدة قاعدة مقاعدة قاعدة مقاعدة هم فنقول هو ظرف مكان منصوب ونصبه في الظاهره على آخره وزيد نضاف عليه فلو لو قال مثلا قعدت مجلس زيد هل هو ظرف مكان ها طيب ماذا يذكركم هذا المفعول مطلق قعدت قعودا الا إن, ان الفرق هنا ماذا هو ان هذا ماذا هل هنا قال قعدت قعود زيت لم يقل قعدت قعود زيت واذا كان مفعول مطلقا لكنه قال قعدت مقعد زيت ما الفرق بينهم ما الفرق بين قاعدة قعود زيد وقاعدة مقعد زيد نعم مقعد هو اسم مكان مقعد هو اسم مكان يساغ اسم المكان من الفعل الثلاث على وزن مفعل وكذلك يصاغ اسم الزمان وكذلك يصاغ المصدر الميمي كل هذه الثلاث من الفعل الصحيح تصاغ على وزن واحد وهي ماذا؟ مفعل مقعد زيد هذا وتقول خرجت مقعد زيد دخلت مقعد زيد أي دخلت في وقت قعود زيد يفرق بينها بماذا؟ بماذا؟ بالمعنى بالسياق فقولك قعدت مقعد زيد قد يراد به المصدر الميمي وبالتالي يكون مفعولا مطلقا وقد يراد به المصدر الماء يراد به اسم المكان وبالتالي يكون مفعولا فيه على الظرفيه المكانية، وقد يعد به اسم الزمان فيكون مفعولا فيه على الظرفيه الزمنيه مثلا يقال متى دخلت تقول دخلت مدخل زيت اي حين دخولي دخولي زيد وبالتالي هنا ما دخل كان ننصبوها على الظرفيه الزمنيه أي دخلت في دخولي زيت يعني في حين دخولي دخولي زيت وقعدت مقعد زيت أي في مكان قعود زيت وقعدت مقعد زيت أي قعدت قعود زيت جلست جلوسه هذا الذي يراد فيكون ماذا؟ مفعولا مطلقا اسم الزمان اسم المكان والضغف. والمصدر الميمي هذه الثلاث كلها تساغ على وزن مفعل من ستة أفعال أو من سبعة أفعال من اربعه افعال وهي الصحيح والمضعف و والمهموز نعم كذلك امم لا ليس المعتل المعتل عند الصرفيين يطلق على المثال المعتل عند الصرفيين المتقدمين يطلق على المثال السال نعم هذه الاربعه ان يكن من اجوف صحيح او مهموس او مضاعف هذه الاربعه من ثلاثه ان يكن من اجوف صحيح او مهموس او مضاعف اتاك مفعل بفتحتين ياتي على هذه السياره من ثلاثه ان يكون من مضاعف من الفعل مضاعف او صحيح او مهموس او اجوف كلها ياتي على وزن ماذا مفعل فذا الزمان والمكان من ومثله كذلك اسم الزمان واسم المكان إذا هذه الثلاثه كلها تشترك في صيغه مفعل من هذه الافعال أربعة من هذه الأفعال أربعة. من المضعف والمهموز والصحيح والاجوف وكيف نفرق بين اسم الزمان واسم المكان المصدر الميمي نفرق بماذا بالسياق والمصدر الميمي معناه هو معنى المصدر الاصلي يعني تقول مقعد زيد وقعود زيد سواء في المعنى غير ان الصياغه تختلف تختلف فقط في كون المصدر الميمي يبدا بماذا بميم بميم زائده ثم قال انت اذا هذا مجمل ما في ماذا في المف... المفعول المفعول فيه وبالتالي لابد من التركيز على ماذا الظرفيه الظرفيه التي تكون بمعنى ماذا بمعنى في فاذا لم نستطع تقديره في لا تظهر الظرفيه فماذا نقول هو ماذا على حسب موقعه في الجمله على حسب موقعه في الجمله تقول مثلا يوم الخميس يوم مبارك يوم الخميس جميل واضح يوم الخميس هنا ماذا مبتدا وهو هو مضاف الخميس مضاف اليه و جميل خبر تقول قضيت يوم الخميس مريضا هنا مفعول فيه فالقضاء هذا حصل في يوم الخميس حصل هذا القضاء في يوم الخميس قد لا تستسيغ بلسانك تقدير فيه لكن ليس شرطا أن تظهر فيه لكن تظهر الظرفية قد يثقل عليك ان تقول قضيت في يوم الخميس مريضا فهم؟ قضيت في يوم الخميس ماذا مريضا وإن كان هنا المفعولية على المفعول به أقوى قضيت يوم الخميس أي مفعول مفعول به هذا أقوى وبالتالي أحيانا تظهر وكذل هذا يحصل لو كما حصل يصمت خاصة الأفعال المتعدية أكل زيد طعاما يوم الخميس فهم والله اعلى وأعلم وقت اكتفي بهذا قدس سبحانك اللهم بحمدك شنو الله يدينك استغفرك واتوب اليك